السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والاخرين والملأ الاعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد قبل مبدأ جماعة لازم الأول نتفق أن في مشاكل لا حل وفي مشاكل ملهج يعني ايه يعني انت مثلا قررت انك تصوم يوم الاثنين جاي باذن الله قبل الفجر بخمس دقايق لقيت نفسك عطشان جدا دي مشكله عطشه دنيا ولكن مشكله لها حل ممكن تقوم تشرب المية في تنزل تلحق تشتري مية معدنيه من تحت ملحقتش ممكن تفطر وتبقى تعوضه بيوم تاني. طب انا مش هاين علي ان انا افطر هتصف... هتصبر كذا ساعه وفي الاخر لما ه... يجي المغرب ان شاء الله هتاكل وتشرب وتشرب كل اللي انت نفسك فيه يبقى مشكله بس لها حل إنما في مشاكل ما لهاش حل يا جماعة. واحد بيتردى من على شفير جهنم يوم القيامه حلها ايه واحد بيضق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه حلها ايه واحد بيعد من على الصراط الدنيا اظلمت عليه بيتردى في جهنم حلها ايه يبقى الانسان يعيش مع المشاكل اللي لها حل ولا اللي ملهاش حل لو وقع فيها لازم تعمل حساب ان الموضوع مش لعبة اوعى تفتكرها لعبة الكلمة دي هي الكلمة اللي كل واحد بينجو من حدثة مريعة كان هيموت فيها بيقول نفس الكلمة اللي كان مع واحد مات وطلع من الحادثه وزميله اللي كان جنبه مات قال نفس الكلمه واللي اتقلبت بالعربيه جنب الميه ووقع في الميه وكان هيموت وربنا انقذهم معجزه كلهم قالوا نفس الكلمه احنا كنا فاكرينها لعبه كنا بنحسب ان احنا اللي بنعمله ده من ذنوب معرفناش انها ذنوب غير في اللحظه ديت اوعى تفتكرها لعبه لسه فاكرها لعبه هنتكلم النهارده عن سوره الطور باذن الله سبحانه وتعالى سوره الطور يا جماعه هو ده موضوعها موضوعها الذين هم في خوض يلعبون اللي واخدينها لعبه اللي فاكرين الموضوع لعب. القيد اللي النهارده هنحاول نك صرف صورة الطور صورة الطور معركة زي ما صورة الزريات كانت معركة مع أهم الرزق صورة الطور معركة مع الاستغطار مع الناس اللي مش معضرة خطورة الموقف اللي احنا فيه احنا في موقف خطير جدا يا جماعة احنا في امتحان مصيري مش امتحان ماجستير ولا دكتوراه ولا امتحان شهده أجنبية ولا معازلة ولا امتحان داكريليوس ولا احنا في امتحان مصيري اللي مش معضرة خطورة الوضع اللي احنا فيه صورة الطور جاي بتحارب بس في الطور وتسعين في من الناس بل من الملتزمين والملتزمات للأسف ما هوش مقدر خطورة الوضع اللي هو فيه بيتكلم مين سلطة الطور بيتكلم كل واحد فاكرها لعبة بيتكلم كل عاصي كل شاب وفتاه بقى لهم سنين كل يوم كل همه يتابع البريزنت بريك ويتفرج على الحلقه بتاعتها وهي كل همها الحلقه بتاعت نور النهاردة هتقول ايه والطفل يطلع يقع في مستنقع ارتينز يتردد اكتر يقوم داخل على مستنقع سبستون لما ينهار تماما يدخل على ديزني والمستنقع اللعب المجتمع بيلعب يا جماعه الناس بتلعب دلوقتي يا اخواننا أكثر من نص المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيتعامل بالربا أكثر من نص المجتمع بنك ربا واحد كافي لتنزل العقوبة على الأمة كلها وتبرج واحدة كافية لتنزيل العقوبة على الأمة كلها سجين واحد في سجون اليهود بييدع وبيقول يا رب أمة المليار ما حدش فيها أغثني كافي لنزول العقوبة على الأمة كلها صورة بتكلم اللي بيلعب بتقول انت بتلعب بنار بتكلم كل شاب وفتاة كل شاب قضيه يدخل على الفيسبوك بعد كده يقلب على النت عشان يجيب اخر اخبار الدوري الانجليزي وهو بيتكلم عن فاروق بينتصر تلاقي نظره الفرح في عينيه كانه فرصته اتحررت على ايه وهو بيبص للمحمول ولا بيتكلم على ال180 ولا بيتكلم على العربيات والموديلات والدفع و... وبيتكلم الجديه اللي في عينيه كأنه بيتكلم عن كيفية عودة الاندلس للمسلمين وهو بيتكلم وهي بتتكلم وهي بتتفرج على المسلسل التركي اللي قالب دماغ البنات بتتكلم كانها منبهرة كأنها تضق الجنة مش هتتفرج على مسلسل كل شاب بوفداء بيفتكروا الدين لعبة وفاكرين انهم في لعبة انتوا بتلعبوا بالنار بتلعبوا بالنار صورة الطور يا جماعة بتكلم كل ملتحي ومراقبه كل ملتزم وملتزمه بيلعبهم كل ملتزم لسه بيلعب بلايستيشن وفيديو جيمز كل ملتزمه كل قضيتها المجلات والنت وخلاص بيتكلم كل ملتزم كان بيقوم الليل وصادق قيام الليل كان بيدعو الى الله وبطل دعوه كان بيكفل اسره في صنائع المعروف وساب كفالتها كان بيتصدق وكان ملتزم كان لسانه ما بيفطرش من ذكر الله كان بيحفظ القران حفظ القران كل واحده تنقبت وكان نقابها جميل زي امهات المؤمنين شويه بدا النقاب ينزل من تحتها شوية بدأت عناية الكحل شوية بدأت العباء تتطرد شوية بدأ البصر ما يغضش شوية في شوية سورة الطور بيتكلم كل واحد فكرها لعبة بيتكلم كل ملتزم فكر ان الدين دائم هو ابو سلم كان بيضحي بمرطه وابنه وابو بكر خرج من مرة اربع مرات والصهايب بساب الدنيا واللي فيها عشان يروح للنبي عشان الناس تلتحف في الاخر كل ده عشان اللحية ما كانوا شاجره ولا تابه ولا ضحه ولا عله وكان الدين لحية بيتكلم كل واحد فاكره دي النقاب كل واحده فاكره الدين حتة وماشي اغطف بها والشاء والقضية انتهت على كده وخلاص لا ده النقاب ده موضوع كبير والمعنى كل واحدة فاكرة انها بنا اتنقبت القضية خلصت وخلاص وهي زنيرة فقدت عينها قدام أول من الخطاب وسمية فقدت حياتها قدام أبو جهل والمشريك فقدت جوزها وعائلتها وقبيلتها كلها واتطردت من مكة عشان النقاب عشان الستات تلبس نقاب القضية انتهت عشان تلبس نقاب وتقول انا التزمت وخلاص سورة الطور بتقول للناس كلها بتقول تسعة وتسعين في البقى من البشر انتو بتلعبوا بالنار انتو مش مقدرين خ بالموقف اللي انتوا فيه. بتكلم كل واحد عمل فرح. ويقول لك باسم انتو فستان. يعني الله اعلم بيه وجاب فرقة وجاب قصات ويقول لك وانا بعمل ايه يعني ماش مقدر ماش شايف. الحاجات العظيمة بس وهيارة في عينه كل مغني بيبسد في امة محمد وماش شايف وبيعمل ايه. يقول لك وانا بعمل ايه يعني كل متبرجة قاعده تطعن في الدين وتزرع الشهوات في الواء شباب المسلمين وتقول انا بعمل ايه سوره التور بتكلم كل ملتزم شايف الواقع بيتحرق قدامه وهو كل قضيته وهم بحياته كل ملتزمة شايفة أولوف مؤلفة من المتبرجات بيحاربوا الدين وبيفسدوا في الدين ما بتكلمش دي ما بتديش للشريط ما بتديش لدي سي دي ما بتقعدش مع تفهمها ما بتنصحش بيه ما بتفوتش على صاحبتها دي في الدين وكل انشغالها بقى سرحانه في احلامها وفي املها وفي مستقبلها صورة طول بتكلم كل واحد بيصلي الفجر في الجامع وبنته متمرجة وتيجي تكلموا يقول لك ادعي ربنا يهديها بتقول لهم انتم بتلعبوا بالنار وكل واحد يقول يعني وانا بعمل ايه كل المصيبه يا جماعه ان احنا من الصغرين مستقلين احنا بنعمل ايه مجتمع كتير منه بيلعب أصا وعصيات بيلعبوا ملتزمين وملتزمات معظمهم بيلعبوا والنتيجه ان سوره الدور التور نظاره نظاره هنلبسها باذن الله سبحانه وتعالى اللي هيعرف يستفيد من النضاره بتاع سوره التور ويلبسها صح ساعتها الحاجات اللي كانت صغيره في عينها تكبر في عينيه ثاني تكبر في عينيه ازاي يا جماعة هو مراته كانت ممكن تمشي في الشارع بتونك ده كان دمحة. هو كانت ممكن تلبس وتمشي في الشارع كان اتقلها ده كان ابو جهل وابو لهب أبو جهل وأبو لهب مش احنا مش امه محمد الحاجات العظيمه دي سخرت فعلينا ازاي ويطلع واحد يقولك لا بقسه بالبنطلون اذا كان فضفاضا فضفض يا عم شيك يعني هيلبس اتنين معاها فضفاض ازاي انت بتكلم ناس جايين من المريخ فضفاض فين هو في بنطلون فضفاض ازاي يا اخواني ازاي في ناس فاكرها لعبه نظارة صورة الطور هتخليك تشوف الكبير كبير وتخليك تشوف الصغير صغير يعني ايه يعني صورتك تطور بيتكلم اللي مش واخد باله من خطوره الموقف ايوه يا جماعه عشان كده شوفوا ربنا بيقول اصلوها فاصبروا بيقول افسحرن هذا ام انتم لا تبصرون هي النار دي سحر ولا انتم مش شايفينه ما مش مصدقين انهم قدام نار لغايه الوقت طب ليه مش مصدقين عارفين ليه ليه ربنا قال حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون ليه الساقه دي عارفين ليه تخيلوا معايا لو فريق نزل يلعب ماتش كوره يا ماتش كوره هو اخره بيلعب وعارف هو بيلعب خسر هو لو كان خسر كان خد ميداليا كان خد كان هو خسر ياخد ميداليه فضية مش هياخد حاجة خلاص مش مشكلة خسر فوجئ انهم بعد الماتش اموا حفرين الملعب واموا مولعين نار رائبة واموا قبضين وربطين على اللعبة اللي تزموا كلهم وكل لاعب مسكوا فريق من المجندين ورايحين يسحبوهم على وشهم يرمون في النار هيبقى حاليتهم مصعقين مصعقين ليه ليه مش مصدقين ليه ده احنا كنا بنلعب ده كان ناتش انتوا إيه اللي ألبها جد هو ده اللي بيحصل يوم القيامة هو مش مصدق حتى واقف قدام النهار أنا ما كانش قصد والله يا رب أنا ما كنتش أعرف ان الموضوع بالمنظر ده أنا ما كنتش مقدر عواقب كل فعل بفعله ما كنتش أعرف ان الموضوع خطير لهذه الدرجة فسورة التور بيتكلم المستهتر وبتقول له الموضوع مش لعبة لسه فكرينها لعبة يا جماعة لسه فكرينها لعبة عارفين سوره التور بتقول لنا ايه الكلمة اللي سيدنا انا صراح لاهل للشام قال لهم قال لهم انكم لتعملون اعمالا هي اضق في اعينكم من الشعره كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات هي دي الكلمة اللي صورة التربة قولها لنا وهي دي الكلمة اللي أنا جاي الليله عشان أقولها لكم إننا لنعمل أعمال هي في اعيننا أضاق من الشعر مش يشيء في, في حاجة هي عند الله من الموبقات يا جماعة كل سيئة واحدة ممكن تدخل واحد النار يا عم انت بتقول إيه بالراحة بس أهو إن العبد لا يتكلم بالكلمة كل